فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لب المرصاد فأمَّا الإنسان إذا مبتلاه ربّه فأكرمه ونعّم مَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمًا وَأَمَّا إِذَا مَبَتَلَهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقًا فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنَ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّ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 يَوْمَ إِذِ ٱلَّذِى يُعَذِّبُ عَذَابَهُۥٓ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُۥٓ أَحَدٌ يَٰٓ أَيَّتُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَئِنَّةُ ٱرْجِعِىٓ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مرضية فَادْخُلْنِي فِي عِبَادِي وَأَدْخِلِ الْجَنَّةَ